وهو معكم أينما كونتم والله بما تعملون بصير له ملك السماءات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يُولِجُ الليل فِي النهار ويولج النهار فِي الليل وهو علِيم ذات الصدور امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ نِعَامَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي نِكُم مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْد وَقَاتلُوا وَكُلَّهُ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 بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار جنة فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نُورِكُمْ قيل جع وراءكم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 ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله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 وفي الآخرة عذاب شديد وعفّرة من الله وعفّرة من الحياة الدنيا. إلا مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 148- وقالوا لهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم واتيناه ال وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبنا إلا بتغاض رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.